القصر ده مسكنه كان حبيبي فيه يا الفل ده مخطفه بياج بينه فيه القصر ده مسكنه كان حبيبي نديل في ياما نديل منديل حرير منديل حرير مسح عيبي آه يا اما نديل منديل حرير منديل حرير مسح عيبي ده الكون كله حبيبي O my beloved, O my beloved, O my beloved, بلاقي حبيبي حبيبي ضي القمر بشوفه حبيبي في همس الشجر بلاقي حبيبي حبيبي ضي القمر بشوفه حبيبي ولو الناس ما افتكروا افتكروا حبيبي في ليلي مطر بسو اتصور حبيبي اتصور حبيبي في همس الشجر حبيبي حبيبي القمر الشجر حبيبي حبيبي وطير قمر افتكروا حبيبي في ليلة المطر باتصور اتصور حبيبي اتصور حبيبي ايه باشوفوا حقيقة واشوفوا صراحة وانجل مطوي على كلها باشوفوا حقيقة واشوفوا صراحة وانجل مطوي انا ايه ده الكون كله حبيبي حبيبي في غناو الأغراب أنا بسم حبيبي حبيبي في غناو الأصحاب بأرب حبيبي حبيبي في غناو الأغراب أنا بسم حبيبي حبيبي في غناو الأصحاب بأرب حبيبي في طريق الل Rig up we stand, في ورد الأحباب we stand, we stand, we stand, في طريق الل Rig up we stand, في ورد الأحباب we stand, we stand, we stand, اشوف حقيقه واشوف الصراعه وانت اللي على كل باب اشوف حقيقه واشوف الصراعه وانت اللي الحرير, الحرير امسح دموعي لما عمليني منذير الحرير منذي الحرير أمسع دموعيبي ذا الكون كله حبيبي حبيبي وفي الحبيبي أنا إيه أنا إيه وفي الحبيبي أنا وأشوف حقيقة وأشوف صراحة وانت المضوي على كل فأشوف الحرير من دي الحرير أمسح ثموعي في ده البر كل حبيبي حبيبي و في الحبيبي أنا إيه أنا ايه و في الحبيبي أنا إيه أنا إيه و في الفين في الحبيبي أنا